السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورتي إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت قال الله تعالى بعد ذلك فلا أقسم بالشفق الشفق هو لما تقول غياب الشفق الأحمر لما تغيب الشمس ونصلي المغرب لا يزال يبقى في مكان غروب الشمس يبقى اثر للضوء يبدأ يغيب شيئا فشيئا شيئا هذا اسمه الشفق فيقول الله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق يعني محتوى عليه لأن إذا الشفق انتهى وغاب الضوء تماما أكبر الظلمة الليل فغطى الليل كل الموجودات من حيوانات وأشجار وبحار وسفن وبيوت ومصانع وكل شيء والليل وما وسق والقمر إذا اتسق إذا اتسق يعني إذا انتلأ نورا القمر بعد غياب الشمس يبدأ القمر مع الظلمة يبدأ القمر يظهر نوره أكثر فأكثر اتسق يعني ظهر نوره أكثر قال لتركبنا طبقا عن طبق يعني مراحل خلقكم هي طبقات فأول شيء يتحد الحيوان المنوي بالبيضة ثم بعد ذلك تتكون شيئا آخر ثم خلقا آخر وذكر الله تعالى ذلك في القرآن مضغاه وعلقه وغير ذلك من أطوار الجنين حتى يظهر فذكر الله تعالى أنكم تركبون طبقا عن طبق كأنكم تصعدون كنتم فقط حيوان منوي ثم صعدتم وأصبحتم بويضة ملقحة ثم صعدتم وأصبحتم مضغة ثم أصبحتم علاقة ثم أصبحتم كأنك تركب طبق فوق طبق لتركبن طبقا عن طبق يعني أطوارا متعددة متفاوتة علاقة وبضغه وغير ذلك ثم كذلك حتى في الحياة أنتم تركبون طبقات يولد الجنين ما عليه حساب ولا عقاب لا يؤاخذ بأفعاله وهو صغير يعني أبو سنه سنتين وثلاث حتى الناس يعني لا يؤاخذونه لو أخطأ ثم يبدأ عقله يكبر تبدأ حواسه تكتمل وحكمته في الحياة ومعرفته يبدأ يرتقي في الحياة تركبون طبقا عن طبق ثم قال الله فما لهم لا يؤمنون مدام أن خلقناهم ورزقناهم وسويناه فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون يعني الله أعلم بما يعملونه ويخططونه سرا يعني سواء من المنافقين أو من الكافرين أو نحوه والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم ثم استثنى الله تعالى المؤمنين فقال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفي فقط أن تقول أنا مؤمن بالله ثم إذا قلنا لك طيب صلي صم حجة اعتمر تصدق أحسن إلى والديك كف أذاك عن الناس لم تستجب لا لابد أن يكون الإيمان معه العمل الصالح ولذلك في كثير من الآيات يقول الله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات يقرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح فقال الله جل وعلا هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء ما جزاؤهم يا ربي لهم أجر غير ممنون يعني أجر غير محدود أجر غير مقطوع أجر دائم لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لهم أجر غير ممنون فبين الله جل وعلا ذلك وأن هؤلاء المؤمنين هذا حالهم في يوم القيامة صلى الله عليه توفيق نبدأ في حلقة القادمة بإذن الله في تفسير سورة والسماء والبروج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>